وقال إن متخذتم من دون الله أوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا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 اجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووعدنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا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 أَلَا رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ